أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما İlâhe illâhi rabbihî vel كتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا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 Rabbana wala tuhamminna ma la taqata lana bih w'afu annana w'fir lana warhamna أَنْتَ مَوْلَانَا فَنَصُرْنَا رَبَّنَا الله لنا وارحمنا صدق الله